ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أَجْرًا عظيما سيقول لك المخلفون من الْأَعْرَابِ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أَرَادَ بِكُمْ بكم ضرا أو أراد بكم نفعا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فعجل لَكُمْ هذه وَكَفَّ أَيْدِي الناس عنكم ولتكون آيَةً للمؤمنين وَيَهْدِيَكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً للمؤمنين وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مستقيماً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 فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ليدخل اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يشاء لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ أَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ